تسع استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور هذا مدرس هذا طبيب هذا مهندس هذه مهندسة هذه طبيبة هذه مدرسة من هذا؟ هذا طبيب. من هذه؟ هذه طبيبة.